كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرصوم ويل يومئذ للمكذبين الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَشْرَاطِ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بَلْ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 كِتَابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَظْرَةَ النَّعِيمِ يُصَوَّنُ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ كَأَنَّهُ مِن مَّاءٍ مَّسْكُوبٍ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغمزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وَإذَا رأَوْهُمْ قَالُ إِهَا أُلََا إِ الضلُ وَمَا أُرْرسِلُ عَلَيْهِم شَافِظين اليوم الذيين آم من الكُ السار